كان وعده مفعولا، إن هذه تذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار.